ز ل ن الحمد هَذَا ا ق ر لَرَأَيْتَهُ نَضْرِبُهَا يَتَفَكَّرُونَ آ ن عَلَى خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا جَفَلٍ اللَّهِ وتلك الْأَمْثَالُ خَشْيَةِ لله على فضله والصلاه والسلام على أ ش ر ف رسله وخير خلقه وبعد فالآية في التي سنتدرسها في هذا اللقاء المبارك من د ر والايه س ن في تفسير ا ق ر آ ن ل ع ظ م ي قول ا ل ل ه جل وعلا وَيَذْ ي ر ي ك م ه م فِي أَعْيُنِكُمْ انها م لِيَقْضِيَ ل ل ه أ من ر ا ا ك م ف ع و ل الانفال و إ ى ل ل الْأَمُورِ والآية ه ظاهرة تُرْجَعُ ا من ل أ وتتحدث عن غ ز و ة بدر و غ ز و ة بدر ذائعه شهيره لا تحتاج الى تفصيل خطاب لكن كما قلت منهجنا في التفسير حل ا ل إ ش ك ا ل ا ت والاستطراد المعرفي والتاريخي من و ق ع ة بدر أ و ل ما يستنبطه المؤمن ح ق ي ق ة أ ن الملك لله و أ ن الله جل وعلا قد يغيب الشيء عن بعض خلقه وهو بين عينيه ف إ ن ه قبل أ ن تقع ا ل م ع ر ك ة ر أ ت عاتكه وهي أ خ ت العباس ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ت في منامها ان رجلا ي أ ت ي وفي دابته ما فيها من خلاف المعهود وانه ينادي في أ ه ل م ك ة ي ا ل غدر قوموا إ ل ى مصارعكم بعد ثلاث وقالها ها هنا وها هنا في الرؤيا في أ م ا ك ن تعرفها من م ك ة ثم ر أ ت ص خ ر ة من الجبل جبل أ ب ي قبيس تنزل ثم تتفرق على كل بيت من بيوت م ك ة ولا يبقى بيت إ ل ا ودخلها منه شيء فافجعتها الرؤيا فبعثت إ ل ى أ خ ي ه ا العباس بن عبد المطلب ف أ خ ب ر ت ه الرؤيا فقال لها والله إ ن ه ا رؤيا يعني ليست أ ض غ ا ف لكن اكتميها فكتمتها قدر الله كان الوليد ا بن ع ت ب ة صديقا مقربا للعباس فقص العباس عليه رؤيا أ خ ت ه فقصها الوليد على غيره وثق تماما أ ن لكل حبيب محب فقد أ ن ت يكون هذا قريب منك صديق لك لكن هو له أ ح ب ا ب ف أ ن ت لو اعطيته خبرك سرك على أ ن ه صديقك وقريبك هو له أ ص د ق ا ء سيقول لهم بمقتضى ما انت قلت له وقد قيل و كل سر جاوز الاثنين شاع وكل علم ليس في القرطاس ضاع اما ا ل ث ا ن ي ة لا نقبلها الله يقول بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين اوتوا العلم ليس في القراطيس نعود فنقول فقصها العباس على الوليد فقصها الوليد و على غيره شاع ا ل أ م ر في م ك ة لما شاع ا ل أ م ر في م ك ة خرج العباس يطوف بالبيت وكانوا يطوفون حتى قبل ا ل إ س ل ا م فقال أ ب و جهل يا أ ب و الفضل هذه ك ن ي ة العباس إ ذ ا فرغت من طوافك ائتنا قال فلما أ ت ي ت ه أ خ ب ر ن ي ب ا ل ر ؤ ي ة ف أ ن ك ر ه ا العباس ولم يجد بدا من أ ن ينكرها فقال أ ب و جهل يا بني عبد المطلب أ م ا يكفيكم أ ن ي ت ن ب أ رجالكم ا ل آ ن يلمس حتى ت ت ن ب أ ن س ا ؤ ك م إ ن ه ا تقول بعد ثلاث والله لنصبرن عليكم ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ن لم يقع ما ر أ ت أ خ ت ك لنكتبن عليكم كتابا أ ن ك م يا بني عبد المطلب أ ك ذ ب ا ل ع ر ب فرجع العباس دون أ ن يرد على أ ب ي جهل لما رجع ما بقيت ا م ر أ ة من بني عبد المطلب إ ل ا وجاءت تلومه على ض عجزه ف ه وعلى ع ولم أ ن ه يرد على أ ب ي جهل فغضب ووعدهم أ ن ه سيرد عليه مضت ث ل ا ث ة أ ي ا م دخل عباس المسجد طاف بالبيت وتوجه إ ل ى أ ب ي جهل وكان أ ب و جهل خفيف يعني لا يحمل لحما حاد النظر حاد الوجه و أ ب و جهل دخل دار ا ل ن د و ة من اعتداد قريش به وشاربه لم يطر فيقول أ ق ب ل ت عليه أ ر ي د أ ن أ ف ت ح معه ا ل أ م ر حتى ا ن ت ق م لنساء بني عبد المطلب قال فبينما أ ن ا مقبل عليه وهو مقبل علي إ ذ ا بضمضم الغفار يدخل م ك ة وقد جدع أ ن ف جمله وحول رحله وشق قميصه وهو ينادي يا معشر قريش ا ل ل ط ي م ة ا ل ل ط ي م ة عيركم مع أ ب ي سفيان أ د ر ك ه ا محمد وصحبه لا أ ر ى أ ن تدركوها الغوث الغوث هي نفس الرؤيا و أ ب و جهل يسمع والعباس يسمع وقريش تسمع وقريش كلها علمت بالرؤيا لكن أ ح د ا لم يدر منهم في خلده أ ن ه ا الرؤيا و إ ل ا في الرؤيا قوموا الى مصارعكم حتى تعلم أ ن الله إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ م ض ا ه بل إ ن ه جل وعلا يسل عقل العاقل ك ا ل ش ع ر ة ثم يمضي أ م ر الله ثم يرد له عقله فيقول بعد وقوع ا ل أ م ر أ ي ن كان اين كان عقلي ولا ينجي حذر من من قدر لكن ذلك لا يمنع ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب يقول لما نادى انتهى الحديث ما بيني وبينه ف ب ا د أ ت قريش تخرج إ ل ى الى بدر هذا ت و ط ي ه نحن في ا ل آ ي ة الله يقول لنبيه و إ ذ يريكموهم الله في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم قلنا قبل دروس مضت أ ن ا ل ق ر آ ن من ا ل خ ط أ أ ن تفهمه من آ ي ة الله يقول في س و ر ة آ ل عمران قد كان لكم آ ي ة في فئتين التقته ف ئ ة تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة قال بعدها ماذا يرونهم مثليهم ر أ ي العين و هذا يخالف قول الله هنا و يقللكم في اعينهم و الجمع بينهما لما التقى الفريقان أ ص ب ح القرشيون يرون المسلمين قليلا جدا حتى قال أ ب و جهل إ ن م ا هم أ ك ل ة جزور خذوهم أ خ ذ ا م ر ب ط و ه م بالحبال و ا ل ص ح ا ب ة يرون القرشيين قليلين حتى كان ابن مسعود يقول و لمن ب ج اتراهم ر ه أ سبعين قال أ ظ ن ه م م ئ ة و هذا قدر الله حتى ينشط المؤمنون للقتال و يرون عدوهم يسيرا و هؤلاء ينشطون لقتال المؤمنين يقابلوهم و يضعفون يعني عندما يرونهم قليلين لا يكون هناك ق و ة و لا ع ز ي م ة و لا أ خ ذ ا ل أ م ر ب ج د ي ة أ ك ب ر كما يقول أ ب و جهر ا ل ب ط و ن ب ا ل ح ب ا ء فلما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة جعل الله جل و علا المؤمنين في عيون ا ل أ ه ل الكفر أ ض ع ا ف ا مضاعفه يرونهم أ ل ف ي ن ل أ ن القرشيين كانوا أ ل ف ا والله يقول يرونهم مثليهم ر أ ي العين فيرونهم أ ل ف ي ن فهذا ث ب ت العزائم ل أ ن ه م دخلوا ا ل م ع ر ك ة أ ت و ا إ ل ى ا ل أ ر ض على أ ن ه م عدد قليل لكن لما نزلوا في ا ل س ا ح ة وجدوا ا ل أ م ر أ ض ع ا ف ا مضاعفه وهذا يجعل القلب يثبط في حين أ ن الكفار في أ ع ي ن المؤمنين كما, كما هم إ ن م ا أ ه ل الكفر يرون المؤمنين مثل ايهم ر أ ي العين أ م ا المؤمنون فيرون الكفار على أ ن ه م على انهم ق ل ة وهذا من ن ص ر ة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في ا ل آ ي ة التي قبلها قال الله جل وعلا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا وهنا قال ويقللكم في أ ع ي ن ه م ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا قال بعض المفسرين هذا ت أ ك ي د وليست من ا ل ت أ ك ي د في أ ي باب ليست من ا ل ت أ ك ي د في أ ي باب إ ن م ا المعنى قول الله جل وعلا في ا ل أ و ل ولو تواعدتم لاختلفتم في ا ل م ع ا د ي ولكن ي ق ض ي الله أ م ر ا كان مفعولا ا ل أ م ر المفعول هنا هو ق ض ي ة حصول اللقاء اما ل أ ر ل م ف ع و ل ا ل م ر ا د ح ص و ل ه ق ض ا ه هو و ح ص ل حصول اللقاء الآية ل أما ا في ث ا ن ي ة ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ليس المقصود ع ص و ل اللقاء هذا وقع في ا ل أ و ل إ ن م ا المقصود ن ص ر ة المسلمين و إ ع ز ا ز الدين أ ي قللناكم في اعينهم قلي وجعلناهم قليلين في اعينكم حتى يلتحم الجيشان ويكون مراد الله جل وعلا من ن ص ر ة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان هذا في بدر في السابع عشر من شهر رمضان قال الله جل وعلا و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى أ ن ل ي ل ة القدر هي ل ي ل ة السابع عشر من رمضان واحتجوا بهذه ا ل آ ي ة وهذا يروى عن اثنين من ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن الله جل و علا قال و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يتحدث عن ا ل ق ر آ ن وان كان الراي مرجوحا لكن لا يمنع ان المؤمن ياخذ به بمعنى أ ن ه ينشط تلك ا ل ل ي ل ة ل أ ن ل ي ل ة القدر م خ ف ي ة لكن جمهور العلماء على أ ن ه ا في العشر ا ل أ و ا خ ر وعلى أ ن ه ا في الاوتار دون الشفعي وقد تكون في الشفع لكن لا أ ح د يستطيع أ ن يقطع لان أ م ر ه ا أ م ر غيبي لكن هذا من باب الاستطراد في الحديث في الكلام عن في الحديث الكلام عن والكلام عن م ع ر ك ة بدر هذه المعركه امتن الله بها على المؤمنين قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وانتم وانتم اذل أ ي في العدد و أ ظ ه ر الله جل وعلا فيها دينه ونصر فيها نبي ه صلوات الله وسلام ه عليه وكما قلت في ا ل أ و ل إ ن الذي ي س ت م ت ط في أ و ل ا ل أ م ر أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله تبارك وتعالى مما وقع فيها كان هناك ا ل أ س و د بن يزيد وهذا كان رجلا شديدا فلما وقع ما وقع من ان ا ل ص ح ا ب ة طول آ ب ا ر إ ل ا بئرا أ ق س م لقريش أ ن يصل إ ل ى البئر فحبا دخل ا ل م ع ر ك ة وضرب في ساقه في فخذه حتى وصل إ ل ى طي البئر يريد أ ن ينفذ وعيده بعض أ ه ل العلم أ ه ل السير أ ه ل ا ل أ خ ب ا ر هذا ا ل أ س و د له أ خ هو أ و ل من هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة وسكن قباء فبعض اهل العلم أ ن ا لا أ ع ل م فيها اثرا صحيحا لكن أ د ر ك ت مشايخنا يقولون به يقولون إ ن أ و ل من ي أ خ ذ كتابه بيمينه هو الصحابي الذي هاجر و أ و ل من ي أ خ ذ كتابه بشماله هو ه ذ اخوها أ الذي أ ق س م أ ن يصل الى إ ل ى البئر هذا مما يذكر في ثنايا الحديث عن عن بدر مما يذكر فيها ما وقع من سواد بن غ ز ي ة رضي الله عنه وهذا مشهور لكنه من الكلام الذي إ ذ ا كرر زاد جمالا وهو أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ا د ت س و ي ة الصفوف بقدح في يده فلما أ ت ى إ ل ى سواد تقدم عمدا فرده صلى الله عليه وسلم قال استوي يا سواد يعني ي د خ ل في الصف قال أ و ج ع ت ن ي يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق فاقتد لي يعني أ ر ي د القصاص فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه أ و عن وقال له اقتص فقبلها فقال ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله قد ح ذ ر ما ترى يعني هذا م ظ ن ة موت م ظ ن ة فراق قد حضر ما ترى ما ورغبت أ ن يكون آ خ ر العهد بالدنيا أ ن يمس جلدي جلدك وهذا بعض مما أ و ر ث ه الله قلوب أ ص ح ا ب ه م ح ب ة رسوله صلى الله عليه وسلم ق د أ ح س ن من قال يا ليتني كنت فردا من صحابته أ و خادما عنده من أ ص غ ر الخدم صلوات الله وسلامه عليه مما وقع في يوم بدر أ ن العباس بن عبد المطلب ا ل آ ن العباس هو الذي قص على الناس الرؤيا خرج فلما خرج أ س ر فلما أ س ر مع ا ل م ع ر ك ة تقطعت ثيابه ف أ ر ا د النبي صلى الله عليه و سلم أ ن يلبس عمه ثوبا و كان العباس طوالا عظيما في هيئته فلم ي ج د أ ح د ا يكافئه في خلقه البدني إ ل ا عبد الله بن أ ب ي ف أ ع ط ا ه عبد الله بن أ ب ي ثوبه فكسي العباس بثوب, من بثوب عبد الله بن أ ب ي ر أ س المنافقين فلما مات عبد الله بن أ ب ي بعدها بسنين وجاء ابنه يطلب من الرسول عليه السلام أ ن يصلي عليه كفنه صلى الله عليه وسلم في ماذا في قميصه وفاء ومكافاه له لما ل أ ن الحر لا يقبل أ ن يسدي إ ل ي ه أ ح د معروفا ولا ولا يرده فكيف بسيدهم وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه إ ن المرء يا أ خ ي لو طعم معك طعمه يوم واحد أ ك ل ت معه هذا يفرض عليك من الذمم معه ما لا يفرضه معك غيره المتنبي يقول يعاتب سيف ا ل د و ل ة لما تخلى عنه وغلبه حساده وضرب المتنبي يقال بدوات حبر وسيف ا ل ا ل د و ل ة لم يتغير قال ان كان سركم, سركم و ما قال حاسدنا فما لجرح إ ذ ا أ ر ض ا ك م أ ل م الى أ ن قال وبيننا لو رعيتم ذاك م ع ر ف ة إ ن المعارف في أ ه ل النهى ذمم و إ ن المعارف في أ ه ل النهى ذمم يعني ا ل م ع ر ف ة الجوار والله ولو في مقعد ا ل ط ا ئ ر ة هذا يفرض ذمه إ ذ ا قابلته بعد حين فلا حراري لا يمكن أ ن يتركوها لا بد أ ن ي ك ا ف ئ قال الشافعي رحمه الله وقد أ و ت ي ا ل ح ك م ة كثيره قال الحر من راع وداد ل ح ظ ة الحر راعة وداد لحظة الحر من راعى وداد لحظة لكن ليس مقبول دينا و لا دنيا أ ن تكون زميلا صاحبا صديقا لرجل ما في العمل ثم تفرق بينكم ا ل أ ي ا م تذهب أ ن ت إ ل ى موضع و هو إ ل ى موضع و كلما ذكرته ذكرته بسوء او إ ذ ا التقيت به في مكان ما لقيته و ك أ ن ك لا لا تعرفه ان الكرام و إ ن تغير ودهم إن ستروا القبيح و اظهروا و اظهروا الاحسان ان الكرام و ان تغير ودهم ستروا القبيح و اظهروا الاحسان و يزداد حق احد صاحبك في وقت لا يعرفك الناس فيه او صاحبك و انت قليل المال ثم من الله عليك بعلو في علم او بجاه او بمال فان أ ح ق الناس ب أ ن تحسن إ ل ي ه من كان يصحبك في الزمان ا ل أ و ل قالت العرب إ ن الكرام إ ذ اذا ما أيسروا ك ر و إن ا ا ل ك ر ما إ ذ م ايسروا أ ذكر و ا من كان يالفهم أ ل ف في ه م م الكرام ما من ن الخشني إن كان ز ل ل إذا ما أيسروا ذكروا ي أ في المنزل الخشن ي كل ما قاله العرب مستسقى من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا بطريق أ و ض ح أ ن ه عليه السلام بعد أ ن أ س ر اسار بدر قام خطيبا وقال لو أ ن المطعم بن عدي حيا لو أ ن المطعم بن عدي حي خبر أ ن ب وكلمني في هؤلاء التنا يعني ا ل أ س ر ى لتركتهم له ل أ ن المطعم أ ج ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم دخوله م ك ة بعد عودته من الطائف وقد كان المطعم يومها ميتا لم يشهد بدر هذا ما تيسر إ ر ا د ه متعني الله واياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد و آ ل ه والحمد لله رب العالمين لو أن نازلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, خاشعاً لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال أن هذا خاشعا متصدعا نضربها للناس خشية من